ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله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 والعظات التي ينبغي أ ن يسير عليها المسلم في زمن الفتن وتغير ا ل أ ح و ا ل آ خ ر قاعده المرض معنا ا ل ق ا ع د ة ا ل ت ا س ع ة وهي الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن المضله والشهوه ا ل ق ا ع د ة التي سنقف معها إن شاء الله ت ب ر ك وتعالى ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا ش ر ة لزوم ج م ا ع ة المسلمين ا ل م س ل هي القاعده العاشره التي ينبغي أ ن تراعى في كل وقت وفي كل مكان وزمان لكن يتاكد أ ك د م ر ع ا ا ت ت ه ي أ مراعاتها في زمن الفتن خ ا ص ي ت أ ك د مراعاه هذه ا ل ق ا ع د ة في زمن الفتن وتغير ا ل أ ح و ا ل لزوم جماعه ة المذلة المسلمين المخرج والخلاص الفتن ا ل من عند حدوث و ش ب المسلمين ت وتغير ا أ ح و و ا ل ل ز جماعة م ا ل قد وعدت أحاديث كثيره في هذا الباب أ ي في لزوم الجماعه وهذه ا ل أ ح ا د ي ث هي أ ح ا د ي ث ع ا م ة تعم كل مكان وتعم كل زمان لكن كما قلنا ي ت أ ك د هذا في زمن الفتن عندما تتغير ا ل أ ح و ا ل وتظهر الفتن وتظهر الشبهات ي ت أ ك د علينا لزوم ج م ا ع ة المسلمين من هذه ا ل أ ح ا د ي ث قوله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم يد الله مع ا ل ج م ا ع ة و من شذ شذ في النار أ و شذ إ ل ى النار وقد صحح الشيخ ا ل أ ن ب ا ن ي رحمه الله يد الله مع ا ل ج م ا ع ة ثم حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم وستفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قيل من هي رسول الله قال هي ا ل ج م ا ع ة وفي ر و ا ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي التي على مثل ما انا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي وهذا الحديث هو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقوله في الربايه ا ل أ و ل ى هي ا ل ج م ا ع ة دل على لزوم ج م ا ع ة المسلمين وهذا الحديث قال عنه الحاكم في مستبراه قال لما ذكر أ س ا ن ي د هذا الحديث قال الحاكم رحمه الله هذه أ س ا ن ي د تقام بها ا ل ح ج ة في تصحيح هذا الحديث قال تقام الله هذه أسانيد بها الحجة رحمه هذه في تصحيح هذا الحديث وقال كذلك رحمه الله إنه عن ه ذ انه الحديث قال إ حديث كبير في ا ل أ ص و ل إ ن ه ح د ي ث كبير في ا له أ ص و ان هذا حديث من ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على لزوم ج م ا ع ة المسلمين وقال المباركون رحمه الله في تحفه ا ل أ ح و ذ عن هذا الحديث قال وهذا من معجزاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه أ خ ب ر عن غيب واقع اي ما اخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم من افتراء ا ل أ م ه هذا قد وقع كما أ خ ب ر بذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا هذا الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث سياتي معنا أ ت ك ل م عن ق ض ي ة ا ل ف ر ق ة والتحزب سياتي الكلام عن هذه ا ل م س أ ل ة ش ا ئ عندنا أ ن هذا الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على وجوب لزوم ج م ا ع ة المسلمين ومن أ ع ظ م هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي تعتبر أصلا في هذا الباب في باب لزوم ج م ا ع ة المسلمين عند حدود الفتن عند الفتن وتغير حديث ح د ي ف ه رضي الله عنه قال كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر مخافه أ ن يدركني فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انا ل ص كنا في ج ا ه ل ي ة وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم وفيه دخل قلت وما د خ ل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم و ت ن ك ر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم ل والسلام ا ة لنا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون ب أ ن س ن ت ن ا فقلت فما ت أ م ر ن ي إ ن أ ذ ر ك ن ي ذلك إ ذ ا النبي عليه ا ل س ل ا م شخص أ و ا ل ن ل ن ا يعني أ و ذكر لنا حدوث ا ل ف أ ن والشر وتغير الاحوال ما الذي ينبغي ويجب أ ن يفعله المسلم؟ قال حذيفه رضي الله عنه فما ت أ م ر ن ي إ ن أ ذ ر ك ن ي ذلك ق ا ل له النبي صلى الله عليه و اله و سلم تلزم ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م قلت ف إ ن لم يكن لهم ج م ا ع ة ولا إ م ا م قال ف ا ع ت ز ل ت ا ل ف ر ق ة لها و لو أ ن تعض ب أ ص ل ش ج ر ة حتى يدركك الموت و أ ن ت على ذلك رواه البخاري و ذ ا الحديث في الصحيحين شاهد منه قوله صلى الله عليه و اله و سلم تلزم جماعتك المسلمين ا م م و إ هذا إ ن ه ذ الحديث ك م افضل قلت هو أ في هذا الباب في باب ن ز و م ج م ا ع ة المسلمين عند حلول الفتن وتغير ا ل ع ش و ا ئ ي وهذا الحديث إ ذ ا شرعنا في, في شرحه سيطول ب ن عش ي الكلام لكن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ن خ ف يعني معنى هذا الحديث في كلام ا ل له عظيم قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وهو يترجم لهذا الحديث عند شرحه لصحيح ا ل إ م ا م المسلم بوب على هذا الحديث الإمام النووي فقال رحمه الله باد وجوب بعد وجوب م ل ا ز م ة ج م ا ع ة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل ح ا ي وفي كل هاي و ت ح ر ي م ا ل خ ر و ج من ا ل ط ا ع ة و م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة بابو ج و ب ملا ز م ة ج م ا ع ة المسلمين عند ظ ه و ر ا ل ف ت ن وفي كل ح ا ل و ت ح ر ي م ا ل خ ر و ج م ن الطاعة و م ف ا ر ق ة ا ل جماعه ة <تصفيق> لانه ما نناله رحمه الله خطا معنى هذا الحديث في كلامه هذا رحمه الله الشاهد منه قوله باب وجوب م ل ا ز م ة ج م ا ع ة المسلمين عند ظهور الفتن ع د ظهور اذا ل ف ت إ هذا الحديث وغيره من ا ل أ ح ا د ي ث الوارده عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تدل على وجوب م ل ا ز م ة ج م ا ع ة المسلمين خ ا ص ة عند ظهور الفتن وتغير الاحوال لكن ما المقصود ب ج م ا ع ة المسلم ي ن تبين لنا أ ن ه يجب علينا أ ن نلزم ج م ا ع ة المسلم ما المقصود بهذه ا ل ج م ا ع ة هل المقصود بهذه ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة فلان أ و علام أ و زيد أ و ع م ر لا لا العلماء علماء السنه ذكروا لنا معنى ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ر د ة في هذه الاحاديث نعم بين أ ه ل العلم خلاف في تحديد المقصود من ا ل ج م ا ع ة لكن على أ ي حال ليس فيها القول بلزوم ج م ا ع ة ج م ا ع ة م ع ي ن ة ج م ا ع ة فلان او ج م ا ع ة زين اخرى العلماء رحمه ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف و ا في تحديد المقصود بهذه ا ل ج م ا ع ة وقد بين ذلك و ض ب ت القول فيه الامام الشاطبي في الاعتصام إ ذ ا ا ل إ م ا م الشاطئي رحمه الله ع ل ا م ة المالكي الكبير بين لنا أ ق و ا ل العلماء في معنى ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ر د ة في هذه الاحاديث أ و ل هذه ا ل أ ق و ا ل قال جمع من العلماء المقصود ب ا ل ج م ا ع ة السواد ا ل أ ع ظ م من أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدخل فيهم أ ه ل العلم والاجتهاد دخولا أ و ل ي ا إ ذ ا هذا هو القول ا ل أ و ل ا ل م ر ا د ب ا ل ج م ا ع ة قال طائفه من اهل ا ل س ن ة المراه السواد ا ل أ ع ظ م من اهل ا ل إ س ل ا م ويدخل فيهم أ ه ل العلم والاجتهاد دخولا اوليا وهذا واضح ل أ ن قلنا السواد ا ل أ ع ظ م ينبغي ان يكون على ر أ س ه م من أ ه ل العلم و أ ه ل الفقه واهل الاجتهاد <تصفيق> العلماء اهل السنه اذا هدىوا ل ق و ل ا ل أ و ل المراه س و ا ء العظمه وعلى راسهم العلماء فيكون و الناس ا ج ت ب ع ا ل م ا ذ ا تبعا, تبعاً،, تبعاً لعلمائه القول, القول الثالث ان المراه ب ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة العلماء المجتهدين خ ا ص ة إ ذ ا القول الاول فيه السواد اعظم من اهل الاسلام ويدخل فيهم اهل العلم القول الثاني المراد بجماعه العلماء. العلماء. العلماء المجتهدين ل أ ن الله جعلهم سجه على الخلق والناس ك ب ع لهم في أ م ر الدين وهذا قول غير واحد من ا ل أ ئ م ة كالبخاري رحمه الله الترمذي رحمه في اخرين ذ امنا ب بخاري رحمه الله صحيح、والصحيح. يرى أ ن الجماعه وارد في هذه الاحاديث نقص بها العلماء وهو مدعم ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب وكذلك ج ع ن ا ك م أ م ة وسطا وما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه ة و م العلم كلام أهل الله البخاري وهم ا ح و أهل اهل ل ل ع م و و ا ق و ل العلم ذ ذكره ي البخاري في البخاري في كتاب النظور الطائب ا ن صحيحه وهم لما الطائب قال لا تزالوا ذكر بخاري الله. إن هذا القول القول, الأول. إيش؟ قلنا. أهل الإسلام فيهم دخول العلماء. القول الثاني أ أهل و سواء ويدخل ويدخل دخول الأولية ل قلنا الرعب الإسلام ل ماذا من ا فيهم العلماء خاص وهو مذهب م ن ا ل م خ ا ر ي والترمذي وقال ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله وتفسير ا ل ج م ا ع ة عند أ ه ل العلم هم أ ه ل الفقه والعلم والحديث كلام نفسه الذي المخاذ ذكره قال تلمذير رحمه الله وتفسير ا ل ج م ا ع ة عند أ ه ل العلم التلمدي ا ن قال لذلك عن ع ل قال م ا ء وتفسير ا ل ج م ا ع ة عند أ ه ل العلم هم أ ه ل الفقه والعلم والحديث وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قيل له من ا ل ج م ا ع ة من الجماعة, من الجماعة ف قال أبو بكر وعمر رضي ا ل ل ه عنه الفقهاء ع ل ل م ا ا ء قال ي قيل ل له لعبد ه ابو ل م ا مات ر ك قد أ ب بكر ابن المبارك أبو وعمر رضي وفلان فلان وفلان عنه مات قيل الله قال فلان فلان قال له قد ح م ز ة السكري ج م ا ع ة محمد ا ل س ك ر هو ا ل إ م ا م ا ل ح ج ة محمد بن ميمون المروزي عالم مر كان من ا ل أ ئ م ة المقتدى بهم في زمنه رحمه الله يعني قد يكون شخص عالم واحد الأمة في أورد هذا الاحتصار نحو هذا الكلام ونقل عن اسحاق من إ س ح اسحاق ق الشيخ أبو إ ا نقل رحمه الله ن عن اسحاق أ ن ه قال في ذلك الزمان لما يعني ذكر عنده أ و ذكر هو ذلك كلام عبد ا ل ل ه ب ن م ب ا ر ك قال إ س ح ا ق معلقا على كلام عبد ا ل ل ه ب ن م ب ا ر ك لما قال أم حزد ا ل س ك قال إ س ح ا ق بن مراهوين رحمه الله في ذلك الزمان يعني أ ب ا حمزه في زمنه كان ج م ا ع ة ورده قال في ذلك الزمان يعني أ ب ا ح م ز ة وفي زماننا من في زمن هو يعني اسحاق ب ر د ه ت ا ل ى قال وفي زماننا محمد بن اسلم ومن تبعه محمد بن اسلم الطوسي رحمه الله ومن تبعه ثم قال اسحاق لو س أ ل ت الجهال عن السواد ا ل أ ع ظ م لقالوا ج م ا ع ة ا ن ف س ولا يعلمون أ ن ا ل ج م ا ع ة عالم متمسك ب أ ث ر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو ا ل ج م ا ع ة ثم قال الاصحاح كذلك لم أ س م ع عالما منذ خمسين س ن ة كان أ ش د تمسكا ب أ ث ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من محمد ا ب ن ا ف ل قال الشاطئي ا ل معلقا على كلام اسحاق قال فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أ ن ا ل ج م ا ع ة هي ج م ا ع ة النفس و إ ن لم يكن فيه معارض وهو وهم العوام لا فهم العلماء لان وهو وهم ل ل لا العلماء ع ع و ا م تهم م ى فهم العلماء أ ن ه لا بد من وجود ه ا ل م لذلك نقول ا ل ج م ا ع ة ا ل ت ك ف ي ر ي ة وما شابهه هل على ر أ س ك م علماء هذه الحجه ا ق و ي ة قبل التفصيل والبحث ا ل م س أ ل هل على ر أ س ك م علماء إ ذ ا سلمنا انكم ط ا ل ب ف ي ه سلموا والا ف ا ل م س أ ل ة كذلك ن ظ ر هل على راسكم ولا اذن قال ا ل ش ا ط ر ي معلقا فانظر في حكايته تتبين غ رغم ان ظن أ ن ا ل ج م ا ع ة هي ج م ا ع ة الناس و إ ن لم يكن فيهم عال وهو وهم العوام لا فهم العلماء إ ذ ا القول الثالث ش ق ل ن ا العلماء خ ا ص ة قد يكون شخصيا قد تكون ج م ا ع ة من ا ل علمائه ء من ع السوء <تصفيق> القول الثاني ل الثالث قيل ا ل م من ر ا الجماعة ا د ل ص ح ا ب ة على الخصوص قيل الجماعة صحابة الله عليه هم ف إ ن ه م الذين أ ق ا م و ا إ م ا د الدين و أ ر س ل و ا امتاده وهم الذين لا يجتمعون على ض ر ا ل ة أ ص ل ا يدل لهذا ر و ا ي ة ما أ ن ا عليه اليوم اصحابه ذ هذا القول احتج له بهذا الحديث إ ذ ا القول الثالث على القول ان ا ل ج م ا ع ة هي جماعه اهل الاسلام اذا اجمعوا على أ م ر فواجب على غيرهم من أ ه ل ا ل م ل د ل ت ب ا ع ه إ ذ ا ش ا م ق ص و د بهذا ا ل إ ج م ا ع نعم القول الرابع أن نقصب اذا ل ج م ا ع ة إجماع أ ج م ع ل ل إ س ل ا م على شيء والاجماع عند الرسل حجه الإجماع حجة. قال الشاطبي ر ح م العقب هذا القول و ك أ ن هذا القول يرجع إلى أو يرجع الى ث ا ن ي يرجع أو إ ل القول ا ل أ و ل وهو الاظهار أ ه ما القول الأول؟ هو الأ السوال ع ا الحين لا فالشاغبي م قال ل يفت أ أن هذا القول الرابع الحين للن و يرجع إلى القول الأول. القول الخامس والاخير أ خ ر ل ل ل ق و ا ا ا م س ل ذ ذ ك ه ان ل شهيل الله ش ا ط ر ي في م ع الجماعه جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على اميرهم ا بات ولذلك من هذا فصار عند أ ه ل ا ل س ن ة الحفاظ على ج م ا ع ة وعدم الخروج على و ل ا د امور ل أ المسلمين صرع ا أ و ل من أ ص و ل ه م ثم صرعوا عن ذلك امور كلها تؤكد ذلك الرسل فتجد مثلا أ ن ه م من معتقد أ ه ل ا ل س ن ة الدعاء ل و ل ا د ا ل أ م و ر قد يفهم ب ع ض ا ل ذلك هذا التمييع فلن أ يفهم ما عندنا غرض نحن المقصود أ ن هذا ع ق ي د ة يتعبد النساء به ا ربه سبحانه وتعالى ولذلك وادى في الحنيه نبي نعيم بسنده إ ل ى الفضيل م ن عيار بسند الحسن قال الفضيل م ن عيار لو كانت لي د ع و ة م س ت ج ا ب ة لجعلتها للسلطان وكثر هذا ا ل كذلك ل ا م ك عن ا ل إ م ا م أ ح م د لماذا الدعاء له م ص ط ا ح و ل ي ا يقول البردهالي في شرح ا ل س ن ة من ر أ ي ت ه يدعو على السلطان فاعلم انه صاحبها ومن رايته يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب السنة. لأنه مقصود بالدعاء على جماعة مقصود. ليس صاحب ذلك شيء؟ عند السنه ليس وراء ذلك شيء؟ الفتن وقد يراق بسبب درب ايش الدماء افترضنا انه لا باس والكلام يصش ي بمعتقدية لكن افترضنا ان الخروج على ولايه الامور لا باس فيه افترضنا كان هذا كان الكلام وعقيدة هبجدا أ ن الخروج على أ و ل ا د ا ل أ م و ر لا باس به لكن ما يترتب عليه في الغالب؟ تفرغ الدماء هذا الامر الذي ق ل ن اقترضنا أ ن ه لا باس فيه أ ي ن يدخل عند علماء المقصف هل في الضوئيه أ و في الحاجيات او في ا ل ح ا ج ي ا ت الذي عليه يترثب وقعت الذي لا ل ت بالضرورية في أنه خروجك لا فعلم خروجك. يعني وقعت الحرام لك ف ع ومحاولات ق ع ت ر ا م م ح ر ا ل خ ذ ف ي بالحاجيات ب ا لكن قلنا أ ن ه إ ذ ا كانت لك يترتب عنيش ما يرتب من الامور ا ل ع ظ ي م ة التي لا تعلق بالضروريات واذا تعرض ضروري مع ا ل ح ا د م يقدم الضروري هذا الجدل فهمنا اما بالاصل ان ا ل ق و إ عشر لا يصح ي فهمتم هذه القصه اذا تجد العلماء يضبطون هذه المساله وفروا عليها امور كما قلت منها بطيئه الدعاء والذي لم يجده يسب للولاد هو على الارض اما ان عقيده فاسده او يجرؤ لسانه إ ل ك ن هذا ه ا ض ل من ا ل من افضل أطلعش... من افضل من افضل م ا ض ل من ا ل من افضل م افضل من ا ع ض ل م ا ل من ا ل من افضل من افضل من ا ل من افضل من ا ف ل من ا من افضل من ا ف ل م افضل من ا ف ل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ض ن افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ض من افضل من ا ف ا ل من افضل ا ف ض من افضل من افضل م افضل من افضل ا ل من افضل من افل من افضل م افل من افل ن ا وعن القول الخامس قال بعض العلماء أ ن ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة المسلمين إ ذ ا اجتمعوا على أ م ي ر ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه و ن ب ز ونهى م ذلك و عن فراق ا ل أ م ة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليه فمن نكت بيعته و خرج عن ا ل ج م ا ع ة وهو اختيار الامام بن جليد القبر رحمه الله فإذا هذه هذه القوات القوات بلغت قائد بلغت قائد بضوابط و ش ر و ط ي لكن من خروج فهمنا اذا هذه القوات التي ذكرها العلماء في معنى الجماعه ض ق ي ت م س ل ه ا اصبروا ربما أ د خ ل في بعض الدقائق لكن صبروا ل ن أ م و ر صار حتى ع ا م ة الناس ي ن ب غ ان يعرفوها ل أ ن كثير من الناس ما عندنا رفقا كثير من الناس في القول الخامس كنا هو لزوم الجماعه لزوم <تكلم> بعض الناس شاكر ب م ن الشبهات الشبهه التي طرحت و م ت ل ق ت بها الهه ا كثير من ا ل ش ب ه الشيطر لا شك أ ن لزوم ا ل ج م ا ع ة ولزوم ا ل أ م ي ر ع د م ا ل خ ر ج هذا أ م ر صحيح لكن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في هذا الباء تتكلم عن أ م ي ن المسلمين ا ل آ ن صار ي ش بمعنى ي ق و ل و ن أن ا ل أ ح ا د ي ث تتكلم عن ماذا عن ا ل خ ر ي ف ة ا ل أ ك ب ر للمسلمين كامله فهمته لن تتكلم ع ل ى امرها هذه شبهه علقت في اذهان كثير من ا ل ش ب ه ق وكيف ل تنزل هذه الحديثه تكلم عن ا ل خ ل ي ف ة العامه المسلمين فيها ايش امراه وهذه شبهه نعم لا شك أ ن الاصل ان يكون خ ل ي ف ة عامه لكن م ل الضوء دفعت إ ل ى ماذا أ ن يكون إ ي ش ا م ر ل أ ن العمران ت ر س ع ا ل ك ن ي ج ر ان يكون خليفة هذا المكان تمس فاختبى ذ ل يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا م المكان يجب ا ء و يكون ذ ر هذا ب ا ع ت ب ا ا ر ل أ ص ل و إ ل ا حال ض ر ن ي ك م ان ف ي ي و م ن ا هذا وفي م م ج ت ع ن ا وفي ز م ن ن ا الضرورة ف ن فكذلك تنذل ل ا ا أ ح د يقول ث في الأحادي باب الجماعة نزوم على هذه شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في م م ج والسنه ع ف ا و ي يقول مجلد صفحة ر ان ل ل ل ه و ا س ة أن يكون للمسلمين إ م ا م واحد والباقون نواب ف إ ذ ا فرض أ ن ا ل أ م ة خرجت عن ذلك ل م ع ص ي ة من بعضها وعز من الباقين أ و غير ذلك فكان لها ع د ة ائمه لكان يجب على كل إ م ا م أ ن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ثبت هذا ا ل أ م ر و أ ق ر ه شيخ الاسلام ة ر ح م ن دعك ل الله م شيخ ا س ا ك ل و ل الشوكاني في السيد ا ل ج ر ا ر وهذه النقوة لكلها رسالة م س ا ئ ل علمية ل في ا د ع و ة ا ل س س ي ا ا ة ل ش ر ع ي ة ا ل ش ي خ ع ل ي ح س ن ن ح ب ي ح ق ق ه ا الشيخ ا ل ل بن سبيل ا الله ا قال ل ش ا السيدة ا ن ن ي ي ل رحمه ل ا ل ل ا ب ع ص ح ا ل ى بعدما أ ش ا ر إ ل ى واقع المسلمين في عهد النبوه ع س ر الخلفاء ب ع د و في ا ل و ح د ة والاتحاد الكريم قال رحمه الله ل المسلمون على الطريقة كان السلطان وأمر الأمة المجتمعا لما الإسلام ه هذه ثم استمر وأمر ثم كان واحدا اتسع أقطار ووقع الاختلاف ووقع حين أ بين أهله واستولى على, واستولى على كل ق ط ر من اقطار السلطان اتفق أ ه ل ه على أ ن ه إ ذ ا مات بادر بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه أ ح د بل هو إ ج م ا ع المسلمين اجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى هذه الغايه ا ثم ذ ك ر قول الله ا ل ع ل ا م ة المحقق ك ة د حسن خالق النودي في مهو الله قال النبي الإمامة إذا إليه في الصحابة ت عوده ن ا الشرح للتاني الذي ب ع ي فحكم من م النبيه جماعة في ف وقت واحد ي س أحد المرأول الآخر ل ج ب على ع للحل و ا أن أ ي خ ذ فان, فإن استمر على ي استمرا في أ ح د ه م على التخالف كان على أ ه ل الحل و ا ل ع ه د أ ن يختاروا منهما من هو أ ص ل ح للمسلمين ولا تسوا وجوه الترجيح على المتاهلين لذلك وأما وأما الشام الحنان. وأما لعب الحنان انتشار ربعته بإطرافه وانتصاع فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو إلى أو سلطار. وفي القطر أو كذلك. ولا ينفذ ينهيون في كذلك لبعضهم غير、قطره. أو أقطاره رجعت إلى ولايته. فلا بس بتعدد الأئمة ولايته والسلطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم الذي فلا رجعت إلى بتعدد بس كلام و ح د ن تنفذ ه أهل فيه م بعد البيعة القطر على الذي أ واضح م كلام ر ه ونواهه و ا كلام واضح كثير ل كلام ا م جدا كلام علامه مرشد ر ل ا ف ك ت ب ل خ ل ا ف ة إ ل ى غ ذلك من كلام العلم ش ا ه د المقصود أ ن هذه ا ل ش ب ه ة ب ا ط ل يعني ب ا ل إ ج م ا ع و ب ا ل ن ظ ر بالاجماعي وب... وبالنظر إذن اذا ساكم آ ت ي قلت ا هذه الامه ونزل على كذا ف ق ل ما ت أ ل ي ه اجماعي ا ل ض ر و ر ة التي دفعت دفعت أ ه ل ا ل إ س ل ا م دفعت أهل الى إ إ س ل ل ا م ذلك إ ذ ا شاهد عندنا ارجع إ ل ى اصل البحث شاهد عندنا أ ن ا ل ج م ا ع ة فسرت بهذه ا ل أ ق و ى ف ه ن ت ح ا ا ض ر و ر ه ما هو القول الصحيح ك ل هذه ا صحيحة ه ا ل أ ق و ا ل لا خلاف هل, هل بارئ لكم أ ن بين اي خلاف وتعارض ولذلك عد العلماء ر ح من ه الله هذه م م تعالى الأقوال باب م اختلاف ذ ا باب ا من التنوع من وإنما لما التنوع يعني تنوع للسنة بين باب صاحب كتاب اختلاف الخلاف خلاف تضاف الأقوال كلها صحيحة فهو اختلاف هذا الفرق الأقوال وأضاف قولا ثالثا ليس فهو وسطية صحيحة قد ذكر, ذكر هذه ذكر ويرجع ق ا ا ل مقصود ب ا ل ج م ا ع ة م و ا ف ق ة الحق و ا ل ز و م قال لما ذكر هذه ا ل ق و ا ل قال وكل هذه المعاني م ت ق ا ر ب ة واختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف طباب و أ ه ل ا ل س ن ة هم أ ه ل ا ل ج م ا ع ة على أ ي معنى من هذه المعاني فأما فلا المعنى والخامس التالي. التالي والثالث والرابع قال تشكال على فاهل ا ل س ن ة يرون اتباع ا ل أ ئ م ة من أ ه ل العلم ه ويبين أ ن الخلاف يلفت نوح ي و ج ح ذلك قال ف أ ه ل ا ل س ن ة يرون اتباع ا ل أ ئ م ة من أ ه ل العلم والدين ولا يخرجون عن إ ج م ا ع ه م فذكر أ ويخرجون ا كامل ل و عن إ ج م ا ع ه م كما أ ن قدوه اصحاب رسول الله هم في ذلك يهتدون, يهتدون بهديهم ويلزمون آ ث ا ر ه م وهم أ ي ض ا أ ع ظ م الطوائف حرصا على ج م ا ع ة المسلمين وضعف إ م ا م المسلمين القائمين بالعلم والدين ولا الخروج عليهم ما لم يرون الخروج عليه ي ل ت م س ويتمسكون ن ه ف ز م و ن ه ي به و إ ن كان أ ك ث ر الناس على خلافه واما على القول الاول و ل ا م الأعظم من المسلمين ا السواد ع الجماعة المعنى ة أيضا إليهم بحكم التبع لأنهم غير فأهل العوانف هم بهذا بالسواد وذلك الوراد المعتبر بالشريعة ولا بد من رجوعهم في دينهم إ ل ى العلماء ف إ ن ا ل ع ا م ة لو ت م ا ل و ا على م خ ا ل ف ة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب في ظاهر ا ل أ م ر ل ق ل ة العلماء وكثره الجهات فلا يقولن أ ح د إ ن اتباع جماعه العوام هو المطلوب و إ ن العلماء هم المفارقون ا ل ج م ا ع ة والمذمومون في الحديث بل ا ل أ م ر بالعقد و أ ن العلماء هم السواب الاعظ و إ ن قلوا والعوام هم, هم المفارقون ا ل ج م ا ع ة وان خ ا ل ف إ ذ ا وضح لنا صاحب هذا الكلام ت ا و سديد جدا وضح لنا على أ ن هذه ا ل أ ق و ا ل ما فيها خلاف أ ص ل ا و إ ن م ا كل طائفه من العلماء ذكرت معنى الجماع من باب ذكرت شيئا مثلت به مما يدخل في الجماع مما ا يدخل ل في إذا انتظر أن الخلاف ليس بخلافش ليس بخلاف وإنما الخلاف هو خلافش خلاف سنوع وقد أشار لكم ليس الخلاف أن الشاطبي خلافش هو رحمه وقد إلى الشاطبي رحمه الله تعالى فهذه ي الشاغري الاعتصار لما ذكر م ح الله تعالى الاعتصار لما, لما في ك ر ذ ذكر هذه فهذه ه رحمه الله الأقوان لما الأقوان قال قال الشاغري كيف خمسه ة أ ق اقوال كل أ تبين ن ان ل ل خ ا ف ي ع ي يشير إلى أن الخلاف تنوع قال الشاطبي رحمه الله فهذه خ م س ة أ ق و ا ل د ا ئ ر ة على اعتبار اهل ا ل س ن ة والاتباع وانهم المرادون ا ل ا ح ا د ي ث ف ن أ خ ذ ذلك اصلا و ن ب ن ى عليه معنى اخر ثم ذكر كلامه هذا اعتبره الشاطبي ا ف ل ل فالخراطه ايش ان الجماعيش هي الحق ا ل ج م ا ع ة اتباع الحق هذه ا ل ج م ا ع ة اتباع الحق إ ذ ن ا ل ع ب ر ة باتباع الحق باتباع ا ل قال ق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه تم في كتاب الباعث على إ ن ك ا ر البدع وحوادث أ ب ي شامر قال عبد الله بن مسعود ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق و إ ن كنت وحدك ثم قال في ر و ا ي ة أ خ ر ى عنه رضي الله عنه إ ن م ا ا ل ج م ا ع ة ما و ا ف ق ط ا ع ة الله و إ ن كنت وحدك تم في ص ر ح اصول اعتقاده ل ل س ن ة ل ل ه ا ل ك ا ئ ء رحمه الله اذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما واضح, واضح في أ ن ا ل ج م ا ع ة هي اتباع الحق, الحق. ف ت ك و ر أ ن ت مع الحق حفظا لكن تبهنا ك ل ا م عبد الله بن مسعود ليس المقصود منه كما ظن بعض الناس ليس المقصود منه أ ن الحق يكون مع ا ل ق ل ة دائما العبره ان ل م د يتمسك ا ل إ ن س ا ن بالحق ولو كان مع ا ل ق ل ة هذا المقصود ولو كان مع فرد واحد و إ ل ا اذا كان الحق مع ا ل ك ف ر إ اجنب عنك فبعض الناس ن ة تجده يتعبد باتباع ل القله ة ذ ا خطأ هذا خ ط أ يجب أ ن تتعبد بما ذ ا بالحق و إ ن م ا كلام عبد الله بن مسعود خ ا ل د م خ ر ج ا ل ت أ ك ي د على اتباع الحق ولو كان معقلا معقل. هذا كلام عبد الله بن مسعود والا إ ل ا ع ب ب ر ة ل ح ق العبره العبر بالحق قال أ ب و ش ا م ة رحمه الله في الباعث قال رحمه الله وحيث جاء ا ل أ م ر بلزوم ا ل ج م ا ع ة فالمراد به لزوم الحق واتباعه و إ ن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا ل أ ن الحق الذي كان عليه الجماعه ة كانت ع ل ي الاولى ج م ع ة ا ل أ من أ ه ل النبي لأن لأنه الحق الذي كان عليه ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى من أ ه والسلام ن ب ي عليه ل ا واصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إ ل ى كثره اهل الباطل ب ع د ه و ل ا ل الامام يعني ل ه ابن لأن ل ا القيم إ ب ب ر ا ا ء ل رحمه الله في إ د ا ه الله وكان محمد بن سلمطوصي ا ل الامام متفق على إ م ا م ت ه من محمد اسلام إمراء بن الإصحاء الطوصي والذي ذكره قال في زماننا ايش صار م ع ظ ا أ و ا ل ج م ا ع ة محمد بن أ س ل م الطوسي بداوا كذلك ب ن قيم رحمه القيم ل ه ا ل بن رحمه الله وكان محمد بن أسلم الطوصي بن محمد أسلم قال رحمه الله وكان محمد بن أ س ل م الطوسي الامام ا ل م ت ف ع على إ م ا م ت ه مع ركبته تبا الناس ب ا ل س ن ة في زمانه حتى قال ما بلغني س ن ة عن رسول الله ج ع ل ا ل إ س ل ا م إ ل ا علمت بها ولقد ح ر س ت على أ ن أ ط و ف بالبيت راكبا فما مكيت من ذلك فسئل قال ابن القيم فسئل بعض أ ه ل العلم في زمانه عن ي السواد الارض أ ر ض يقصد من؟ إ ح ق فذكر كلام إ ح اسحاق ق الذي معنا ابن كلام ذكر قيم ذكر إ ثم الله علق عليه ابن ق ي م فقال وصدق والله أي لما إصحاق ذكر قوله جماعه ة أو السواد ع محمد بن اسلم الطوفان اشقال ا بن القيم تعليقا قال وصدق والله فان العصر اذا كان فيه عارف بالسنه داع ٍ إ ل ي ه ا فهو الحجه وهو الاجماع وهو السواد الاعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتباعها وولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصير هذا كلام ا ل إ م ا م ابن القيم و أ ك د هذا المعنى كذلك ابن القيم في إ ع ل ا م الموقعين فقال رحمه الله وقد شذ الناس كلهم زمن أ ح م د بن حنبل في, في, في نزيخ、القرآن. الا ق ر آ ن إ ل نفرا يسيرا فكانوا إذلك النفر الذين الإمام الذين النفر فكانوا تابعوا أحمد هم ا ل ج م ا ع ة وكان القضاه ة حين والمفتون و ا ل خ ل ي ف ة واتباعه كلهم الشاذون وكان الامام احمد وحده هو الجماعه